فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ شَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ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 وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أُلْتمَ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ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 وَإِنْ كَانوا لا يَقولون لَْ أن عِندَناَا ذِكرَ مِنَ الأوَّلين لَ عبادَ اللهَّهِ المُخْلَصين فَكَفَروا بهه فَسَو فَعَّون وَلَقَد سَبقَت كلَمَتُناَا لِعبدِ المُررسَلين.